ان يوما فصل ميقاتهم اجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم منصورون الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم ان شجره الزقوم